فقال والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال هذا العلم الذي لا يقع عن نظر واستجلال يسمى يسمى علما ضروريا هناك أشياء في الوجود يجد الإنسان أنه يعلم ماهيتها او يعلم معانيها دون أن يحتاج إلى عمل الفكر دون أن يعمل فكره، فإنه يستطيع أن يعلم هذه الأشياء تلقائيا بداهياً، مثلا الإنسان يعلم أن النار محرقة، هل هذا علم مكتسب عن طريق الاستدلال والنظر ويعرف أن هذه النار محرقة، أم تلقائيا تجد الإنسان حتى الصغير يعلم حتى الصغير يعلم أن هذه النار محرقة، فهم يكون هذا العلم الذي لم يحتاج إلى نظر واستدلال نعم، فإنه فانه علم علم ضروري، فإنه علم ضروري، وهكذا كل مثال أمثلة كثيرة قالوا مثل كون الإنسان يعرف أن الاثنين أن الواحد نصف الاثنين إذا قلنا الآن ما هو نصف الاثنين هل يحتاج الإنسان إعمال النظر والاستدلال على أن يكون واحد هذه من العلوم الضرورية هذه من العلوم الضرورية. ولذلك العلم الضروري قالوا يستوي فيه يستوي فيه الصغير والكبير نعم والصبي والبالغ كلهم الصبي والبالغ كلهم يعرف أن النار محرقة كلهم يعرف أن النار محرقة وأن الأصغر الأكبر نعم هو أكبر من الأصغر كل هذه الأمور البدهيات التي لا تحتاج إلى استنباط والاستدلال كل هذا يسمى يسمى علم ضروري فالذلك قال ما لم يقع النظر والاستدلال يعني هو الذي لا يحتاج إلى نظر وتفكير وسائل تعريف النظر ولا يحتاج إلى استدلال أيضا طلب الدليل عليه قال أشار هنا إلى مثال فيما يتعلق بالعلم الضروري أراد أن يمثل الآن فقال كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس في العلم الواقع بإحدى الحواس الخمس وأشار إلى السمع والبصر والشم والذوق واللمس أو التوادر ولذلك كان الاولى من حيث التعبير أن يقول الماتن رحمه الله نعم في العلم الواقع بإحدى طريقتين أو بإحدى طريقين أو بأحد طريقين نعم، الطريق الاول المستفاد بالحواس الخمس، الطريق الثاني المستفاد بالتواتر. هنا ذكر الحواس الخمس: السمع والبصر والشم والذوق واللمس. عندنا السمع والبصر والشم والذوق، هذه اربعه امور من اختصاص من اختصاص الرأس، من اختصاص الرأس، البصر. في الراس والسمع في الراس والشم في الراس والذوق في الراس هذه اربعه امور يختص بها الراس الا اللمس ما هو يختص بالراس لا يختص لا يختص بالراس نعم اذا بماذا يختص اللمس نعم بالجلد او باليد ها اللمس انسان يلمس بيده او يلمس بجلده ها يعني بعضهم يطلق اللمس على اليد لكن هذا اطلاق اغلبي هذا الاطلاق اطلاق اغلبي والا في الحقيقه ان اللمس يتعلق بالجلد طيب ما هو الفرق اذا قلنا ان اللمس يتعلق باليد وقولنا إن اللمس يتعلق بالجلد، ما هو الفارق؟ أحد يعرف؟ إذا قلنا الجلد يعم اليد وغير اليد، وأما إذا قلنا اليد فهو مختص، فهو مختص بها، ولذلك اللمس هو حساسية في الجلد، وحاسة في الجلد، قالوا يميز فيها الإنسان بين الناعم والخشب وبين الحرير وغيره. طيب. اذا اردنا ان نعرف الشيء هل هو ناعم ام خشن هل الطريق الوحيد في ذلك هي اليد لا يستطيع الانسان ان يعرف حتى لو لمس نعم بظاهر يده مثلا او برجله او حتى بكتفه نعم او حتى بلسانه حتى بلسان يعرف شيء خشن او غير خشن حتى بأنفه بكل موقع من جسمه الجلد يشعر بهذا الفارغ لكن يختلف التمييز نعم من مكان إلى آخر فلا شك أن التمييز بين الحشن والناعم باليد يختلف عن التمييز به عن طريق مثلا الكتل أو الانف او ما شابه ذلك وإلا فأصل الحاسة متعلقة فأصل اللمس متعلق بحاسة, بحاسة في الجسم وهي حاسة في الجسم وهي حاسة الجلد، ولذلك يميز الإنسان حتى في في قعوده على الشيء يعلم هو خشن أو ناعم، فاذا اللمس متعلق بالجلد، اللمس متعلق بالجلد، هذه أربعة أشياء في الرأس، وهذا شيء أعم من الرأس في بقية جسم الإنسان. طيب، هم يقولون السمع، نعم. أنت الآن أنتم الآن تسمعون صوتي أنتم الآن تسمعون صوتي ما هو العلم الذي تعلمه من سماع هذا الصوت حتى يعرف أن هذا علم ضروري نعم قالوا أنت تسمع صوتي الآن دليل عندك على على اني موجود على أنني موجود فالصوت دال على وجودي طيب هل هذا الوجود احتاج إلى استدلال وإنعان النظر وتفكير هل أنا موجود أو غير موجود نعم ما يحتاج فقالوا هذا علم ضروري ولذلك استوى فيه الذكي هنا واستوى فيه البليد على أن المتحدث أو المتكلم موجود وعلى أنه حي نعم وعلى أنه حي هذا كان يطرق قديما على أن المتكلم يعني أنه حي وأما الآن فقد يتكلم الشريط والإنسان ليس موجودا قالوا هذا حتى السمع تدل على ذلك. وهكذا جُئ عليه مثله. والبصر كذلك البصر إذا رايت هذا الشخص فالرؤية تدل، فالرؤيه تدل، تدل على الوجود. والمراد بالرؤية هنا الرؤية البصرية، لا الرؤيه المنامية، لا الرؤية المنامية أو الرؤية العلمية. فإن هذا لا يدل على لا يدل على الوجود فمجرد ان ترى هذا الشخص فهو دليل على وجوده نعم على قيد الحياة هذا من العلم الضروري ما يحتاج إلى استدلال ولا استنباط ولا الى اصول ولا الى احاديث او ما شابه ذلك وانما هو علم ضروري مكتسب كذلك الشم كذلك الشم حينما يشم رائحه كريهه مثلا هنا يفهم أن هناك إما جيفة أو ما شابه ذلك من الأمور الخبيثة فأنت تستدل على وجود الخبيث بإيه؟ بهذه الرائحة هل تحتاج إلى نظر وتفكير؟ هل يمكن الطيب أو البخور الطيب يخرج منه هذه الرائحة الخبيثة؟ لا يمكن لو كان يخرج منه فكان تحتاج إلى نظر وتميز بين هذا وهذا لكن تلقائيا تفهم من حاسة الشم ان هذه الرائحة الطيبة هي رائحة طيبة وأن هذه الرائحة الخبيثة او الكريهه هي رائحة ما ضد ذلك دون أن دون, دون أن تساجل نظر والسجلال ولذلك لو أتيت بالطفل الصغير وشم هذه الرائحة لوضعه لو نعم لو على أنفه شيء يحجب عنه هذه الرائحة ووصف ان هذه الرائحة هي رائحة أم كريمة هذا بالنسبة لحاسة الشم والذوق كذلك والذوق كذلك الإنسان إذا أراد أن يعرف الطعام مثلا هل هو مالح أو غير مالح أو الشراب هل هو حلو أو غير حلو فهل يحتاج إلى فياسات والسنباطات حتى يعرف أو مجرد وضع اللسان على هذا الشيء بمجرد أن يضع اللسان نعم يعرف هل هو حلو أو بضد ذلك أو, هو أو الطعام مالح أو بضد ذلك ولذلك الإنسان بمجرد ما يتوضا ويتمضغ من ماء البحر نعم تميز عنده الطعم تميز عنده الطعم ولذلك علق بحاسة الطعم جانب من جوانب العبادة وهو طهارة الماء نعم من عدم من عدم طهارتي وذلك فيما يتعلق بالوضوء والاغتسال فمثلا تعلمون ان الماء اذا تغير بنجاسه تغير طعمه او لونه او ريحه حينئذ اذن اصبح نجسا اذا تغير واحد من هذه الاوصاف فعندنا مثلا طعم الشم عن طريق ايش الرائحه اذا شممت رائحه الماء المتغير بنجاسة علمت حينئذ انه أنه أنه نجس نعم هل هذا العلم احتاج إلى استنباط؟ محتاج محتاج إلى استنباط كذلك أيضا لونه متعلق بحاسة إيش؟ البصر كذلك طعمه عندنا طعم ورائحة ولون فيما يتعلق بالماء من أمور العبادة هذه كلها نعم بحواس ثلاث من الحواس من الحواس الخمس ثم بعد ذلك ذكر ذكر اللمس وهي الحاسه المختصه بعموم الجلد المختصه بعموم الجلد ثم قال بعد ذلك التواتر نعم التواتر قبل هذا هو الآن يتحدث عن العلم وقلنا إن العلم ينقسم نعم قبل ذلك إلى قسمين. قبل أن ينقسم إلى ضروري وعلم مكتسب، فإنه ينقسم إلى قسمين، وهما كما مر معنا علم قديم أزلي، نعم، وعلم وعلم حادث. هذا العلم الحادث، هذا العلم الحادث يقولون إنه ينقسم إلى أربعة أقسام. وهذه يعني تحرصون على معرفتها في حيث الجملة. لأنها من المسائل أو المقدمات المنطقية الضرورية في جانب العلم يقولون العلم الحادث ينقسم إلى أربعة اقسام علم تصور وعلم تصديق علم تصور وعلم تصديق ولكل من هذين قسمين ينقسم إلى قسمين فعلم التصور هناك علم تصور ضروري وهناك علم تطور نظري، نعم، وعلم التصديق هناك علم تصديق ضروري وعلم تصديق نظري، فأصبح المجموع أربعة، نعم، حاصل ضرب اثنين في اثنين حاصل ضرب اثنين في اثنين فصارت القسمة عندنا أربعة، طيب.